اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن طبعه بحسان إلى يوم الدين أما بعد عن قصة جنة تفسيرك القرآن كريم كهاء برسك أننا نقول وقبل من سورة الغاشية الغاشية هو اسم من أصمائل يوم القيامة أبداودي يقير كيس ووحي وريين نبيك صلى الله عليه وسلم ما لنت الجمعة إن أمرك تجري سورة الجمعة إي هل أتاك حديث الغاشية لماذا سنك تجري بحاق بن قيس أو أيديين بن بشير رسولك صلى الله عليه وسلم ما هو اخر شيء مريت بجمعه صوره الجمعه مركو اخر صوره ذوك الدرجيري مركز الله طك حديث الغاشيه امام مسلم الاولي الاولي وكذلك هرين وحصى امرناي حديث امام إيه هل أتاك حديث اللغةاشية جمعا لود سورودينو مرمركو اقري جيرى مرمرنا يده اكو اقري Allah لودودا بسم الله الله ما ايسان سوره تنكو بلابا الله سو الرحماني allah حديث تجود متكن ماهرستا هذه الله سو الرحيم ما حديث جار قائم حديث الغاشية مدد دبول إليه مخلوقة واركيد مكويمت وجوه وكياله يومئذ مال انكاس قيامها خاشعة روامد دلليسل عاملة روامد ناصبتها مثل هذا تصلاح جليدا جليد النار النار النار توحانية تنكل تسقى وحالك ورابنا من عين الحق إشاس وآنيتين قلائل كماشي ودن بيريك غير تي ليس الله أم الصغران أهل النارك بعمل انتم إلا من ضريح جيت نارات المهانة جيت نارات كاسو لا يسمينه أن أعيّلين أكلها قفكحنا أن أعيّلين أو سنكو أعيّلين ولا يغني أن كان الدفاعين من جوع قاتل الغاشية وإسم من أسماء يوم القيامة سيد عبد الله بن عباس يقول كيف يسوي رهده الغاشية نوحل أولاد لأنها تقشى الناس وتعمهم وطعم وتعمهم بأهوالها وشدائدها bakkow waxay ku daboolayday kala gaarsina waa dabayshay we kala gaartay way bakkow dhan waxay la kala gaareeyday shido iyo murugo ila aan biyado yiraade nafsi nafsi ila nafsi dad Oh, could the world be aware he worship there is the air? Ilahe do Nagawa Rama, not Kulavaya, of a dunk Irahi Kabaray, Akira Ilaheba Absit Don. Marka Abdoma Absavan, Absiday Welga Suri Dona. Zatki a dunkalaki Lavat Dare Kamitu Baray, Marutasa Musiva also not. Who Absalaki Dari مصيبه قد عليك افكار و افضتك كوه وقص على ذلك والهال منبهكم بالأقصرين أعمالا الذين ضل صحيهم في الحياة الدولية وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا افضتك و افضتك و مصيبه قد عليك داد أبدون كددالي و اوهي السيدة الله عابد ينجمنا من يبطاله لكن دريق كل عبادة سنة ينقوها دريق بضعاء و ال الهيكي و افضتك و افضتك و افضتك و افضتك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 Dünki naulete, klock Save Feltinult impad zat, kess STEPHANE, ko puhuti et altas. Sloedi kita ei karula nageltea. Et siin on nagel tube? Nagelat Katte saha getunne dõi ask enne나� j ride. Anne valib kest ajate اعملوا كل ام حال ورجت ابي شقين الحق اقلك معي وهي كل عباده سيده الطريقه انصحها وكان عافك سروريه عمران الخطاب رضي الله عنه اي صمرى غري مثل وعو ويعو كجرو بدرئه مفرئه الى لوك اي الدنيا كوكاي وتذلك ووصل ليس شيء بل ذكر اسم الله مركاسو ود واقع عمر يراي وريصو فيدي مركاسو سوفيري مركوسو سوفيري عمر بوين لاخ وا اسك بوين مركاس وي وديينا وخا يا امير المؤمنين ما يبكيك من هذا خف كفر بويدي داك المسلمين تطاط محريس طرامك قف بريق ما مركس ادو ما غير ewaro mahakad booyiray markaas iyo waxan soo xasustay ilaahay bawkiisa amilatu nasibatu taslan naranan hamiyaatan fabaak alladi abkan kasee booyir bal qafkas fiil wax juhdi allah ma hari waxa dadagu gurwe ka tagi hadan oo badriyalka caray baad ka tahay inay ku caabuday ah oo wax yar ka waaqayna hadda aad taqdo ku guursan ma ku tumama daktar ba saakin toosir ugu leeyna dad isayri soo dibe ho ah ولما وخر عليه يا شيخ قالوا و سقمامق ومحاضره اميينا باب مساكن ان غمبرل المخم حلق في نجمه حري نطلو مريعه عين غمبرل في ادي وقال يا تطكم النار و حلق فطر ماري و الرعن يدفك لدا داغري اي اسفاي او و طب وطا وحول لمده لغوده لما بورسي كريستو دغي مث mit sharobaaysa ina yaq mit kaliya afka la qadir af ugu ridaayaan muutaba labada lugoodi buxkulad key ku keen. Waa mid fadhi wax keenay. Marka uu lintay sugey Meie kassa on, me ei saa, me ei saa, me ei saa, me ei saa, me ei saa, me ei saa, و يريد جرغاره اولي ساسولك قف كص وقت بما اودي من وقت فيه غور اديو با ووقد مركه يكثلو تمايال هادوصل الاسلام مركه و واخا لغيبرغو قف كسط غير عارف انه هي الاعوذ لكن طريقه كصعود عن الهي راليكهين وابطك الى هي ككره الماء من اقصر الناس تتقو وخسارته الذون كانوا مناصن اقرا مناصما وذات كاس يروا ان سبحان عاملة واض شقين ادونك شقين في دنيا الشقين بالبدع والكفر والمعاصي الشقين ناصره وانا بيبتونه معنى لبات ولبا الله عباس بخاري يقول تعالى عاملة الناس والنصارى انا والنصارى قلنا واقف كصتو اذا اذا سنه ادونك طريق الى هاي الهاله كاين كل دينس بخاري كنت لحافه كره صوره نصاربك وكا ساسو ما في الدنيا بالمعاصي هو على قدك ادونك ما اليك عكسه امانك في النار بالعذاب نار تمركي جشتي بالطانه سيل سلافي جييده ايده كاتيرابي هي جييده ايده نارته ما ميشا كش قاينه ادون كي معاصي قف كي كسو شقيهي نارته بحيره وي شقاده كابطا سيل عاملته وامي دي شقينهيدا اوفيد ديا بالشرك والكفر والمعاصي ما سي وطو عبدي ديفوريدو في النار اي كوديتونيدا فصله واحد النار نار النار نار تو حاميه كنول تستا وحا من عين الى حد ايش اسو انيه يونغارتي معناها كولين كماش ودنبايده الى غارتي كولين كماش ودنبايده ايش يلغارتي كولين كك غارتي لاغ ليس الله موصونا للطعام وانته اهل النار كذلك ليس الله اهل النار ومصنع طعام الانطاق الا من طريق الجيت معرف معنا وجيت معرف لاقونه انmarka tilmaamayaan arabta wax yiraahadaan wa geet marku qoyay yahay xooluhu danaaru geelu gaarhan ana shifri qiraahada laakin marku qalala sutuun ajis alistaakiri ug wa qaraahma sunna وانا ولا قرح وانا سوق ملطا بكم باري عصور لا يصبرن ان ايريني مفتقنا اكلها مخيليه جيكاس ولا يقني كما الضيق كما الدفاع من شروق باعكم الى امركم سبحانه وتعالى لا قلو قلو يا دوكاري قلبن اراهك اعبديت و شريف يليني سواء يهودا ولا كرستانيو قال امرس الى اله بان اعود اينما او اس كفره امر مثلمي بس اها واه الى نوغه وراماي ددقي دريقا صحدا ادونكه الى كعودي ايغنا خرب تور ميشه في الدنيا اركه ابل مرين تعرفه اي غال امش تنق ولا طائر في جنته جنايه قصور ناطعه يال كاسو جنلاسو هيتسر ريد حصا ومعنى جنلاسو لا تسمع ا اي سماق لي ويال كاس في جنده بحليده لاقيه كلمه چنبا سوفیا جنبد نحیله عین الایکوس رنطاه اشا سوچریه صعرایضا چنبا سوفیا جنبد نحیله سرور الصريره ایکوس بیه سريرها سو مرفوعه لقرینای واکوام کوب ما ایکوس بیهن کوب کو موضوعه لضغی و نماری کو برقما ایکوس بیهن برقها سو مصبوفه لصفای قطيفتها سمسي جائرها مفتوثة لفديي وجوه وشيانه يومين مالين كاس نعمة ما وبدين المعيصان برواقضة ينمع الكركي ذاتك عرق يدابا راضية ومدرادة كأة لصحي حمل في يفديو يكو صميري نحن يدونك بركي يجوغين داريخ صحي له يكو markay aaqira fagan wa ay ku helaano cadaalmarina farayahan sheedina kula baxayay ayriin ma waxaan lagu helay waxaan sameeyeen wallee waa irad iyo xisaab tamo oo dareen ku ilaayay ku xisaabtamo ad sagafiriyo qof barku adduunka joogo si qadtar uu fiirineyo laakiin marka aakhir la gaaro iska socdaa iyo warweyn rumaysnaanta u aaqibada rumaysan yihiin shakiga ku jira ana daafiya ku jira ha gulu gabanayo dokumentiga shaqo fiirta ay mun ima marka dambe ila xubaru ku taqqusade loogeyay asan ta fiirayska ayri wax kasto gadan wa ka fiirsan marka ay dunyada laakiin haddii ay taa ibadadiisa aqeedadiisa ka fakarima mas'aanta ka fakarima salaadi nabiga mudda muslima bukhari wa aqus ibn hudayfa riyama nimtu kana iyo marka وذي ما صليته 40 سنه افرتنك افتار بالصلاه والكلام ما ادريتك والله حماره عركي صلى الله عليه وسلم توكري اه تذكوك والله بارك قدكير ومغوي وسلم سلام توكري و اصلي فيك كلامك سلمي اديتك صلاتنا وعا وكون لي ووسلمي ما صليتي ما ادريتك ارتق صدق عمرك تقدر الله اله حق صو ديرى قده حقك سوى انا قدك صلاه صا ص انا ماك وقاصنتك ysaad baa ba markaa راضية ومضي راليكا لصحيها عن الكيد في الدنيا يكوسم أيضا في جنة جنوء يكوسم هناك جنة عالية صفيرة حصا ومعنى جنة بمكان سريك تالله أهل المعركة هو سيوفيرين ينادي جنوء تنكلي معنى هاما وآله أقيم بلانته فهو صفيرة لا تسمعوا أي سنطلة وجيالك أقول فيها جنة نخل يد الله كلمة دلوقتي كلمه لاقيه كلمه, ملوقتي كلمة ملوقتي حتى ما راه يعني شناوا سكبه الكلمات المنكره حتى هذا وانتي ملحله كمان مخلوق واسكبلبل ما يسكل ما مقليم وترى كي وملي نجد ما الله مقلا هذا قيمله بالغ هذا متي اركا لاقيه لاكو بنات يردك دكتو سي فال كلمه ايه انك اتقيوا مستر جاء على وزن فاعله كالعقبه والعافي او كذلك اولي لا تسمعوا جنوا رسول لا تسمعوا اي سمقل وجهالك فيها جند بحله لا قيته حضرا معناها وايه يا مستر كي القوي اه ومستر فاعله كيف جنوا صوفيا جندته الى عين chanabo fiya chanaba bihiida sarruru sariraku subayhi saridahu marfu'at wa kariyarak sarirad da'ir wariqa ilahi qafta marqu yima marku kufari say ka say kortegi wa allah marku dur dagayyo wa wa aqwabu kowad ayaa kusugan kowad koobbuucad la digay kowad ka intay ku iska safan wa nadmaribu barkimo ayaa kusugan barkimaha soo masfuuf masfuufatu la safay qof wal bakira wadabka u diganaakiirawa xulka ku mudane we zarabiyu katifada ayaa kusugan si jeerow si jeeraha soo mabfuufatu lafidiye ama mabfuufatu lafidiye مالك ما الذي يستطيع أن يكون هناك. لا أعلم أن يكون هناك. ما الذي يستطيع أن يكون تعالى إلى أخرى. أفلا ينظرون مئيساً فينين المنكرون البعث. كان البعثك إن كريا مئيساً فينين إلى الإبيان كيف سيبها خلقت الواقبونك؟ وإن السماء سمد مئيساً فينين كيف سيبها الرفيعة لا تقريه وإلى الكلام بوريه ميزا في ربين كيف سيديبه المسيبه لوتهاك وإلى الأرض نوكا ميزا في ربين كيف سيديبه صديحت الله فيديه فذكروا هنا نبغا صبرا إنما وعكلمان أنت أبيك المذكير المدوانيات الله ستمتت نبغا صبرا بمصيدرين مثل غصة الليدي عليهم قراد الدشود إلا من تولى لكن من تولى طفكي جاستي وعن الإيمان كتش استوى كفرق جاله بي فيعذبه الله الله عذابه العذاب عذابك عذابك الأكبر وإن انكبطنا إن إلينا أنك حق يلنا وإيامهم ضدك صلقت كوضو هذا أنك رسول الله بريانه بنا ثم إن علينا الدوشن وحسابهم حساب كوضو هذا إله وإن سبحانه وتعالى مركوا كصوره من قيامه إيا ضدك الدوم كبريق قلدانك ama ilahi wa subhanahu wa ta'ala adduk an kul aabudin wa a ila kul mayyatin duri a ya ddatqi ku sahra rabbik wa aabidi wa la diari marku kasu wahamay ilahi wa subhanahu wa ta'ala ku in kithara ilahi ta'dallada soob bihiyo hisabiyo la baban tariq lakaramra ku asyu hidzik uuga ayat wutusaya أركي أو أدوك الواركك أو تسيحلين أو وضعين أو أدوما الصابحين إليه وإن أقول سبحانه أفلا ينظرون من يسنفيرين إلى الإمير الجال كوا منكرين أي بحثك ينكر أي على الأخي أفلا ينظرون أي المنكرون البحث هو بحثك ينكر إلى الإمير الجال مو يسنفيرين كيف صدق كيف صدق خلقت الله أبو بالجال أود وينك أبقوا أموريا فيه حضنا الهي طللي لي ابو كل حب وحولنا ولي رططشي الله غير اس ابو ري ارتاس لاكك او يا ابو ري الله الله اسم ينقني تسول سبحان الله هو سو نوليك وير السماء سماء ابو ويسن فيرين كيف صليبر في لو قريه سماء ان باس ويك بلارم ميل يرب او الله أبو رأي، وأي مبكّنه أنه أبو رأي، أو أو أي احتراب سيّد، من خلق السماوات والأرض، إليه اللي يقولون الله، الله أبو رأي، ميا قفل تسونه لك، أصنع لك، وإلى الجبال، ميا سنفيره، كيف فصيره مع المصيبات لك، مورا هو ووي، هذا ضيق، يا سيّد تأغي، الله أبو رأي، ميا قفل تسونه لك، واسوه وإن الارض نوكا ليسا في غير كيفة صدايبها صديحة بالله في دي ايه منكا يصيد اللوك جوبلي مع الله نوكا ينتهز لك جوبلي بدلا بالرغلا ودقلا براعي الجهدها لك الله سنقف من تنفتة جديد كريم ويجريك كراوه إلى روحي الله سبحانه فذكر اسكواري مالجا صبره أديقا وانا لو شاهده واني إنما وحكا لما أنت أديقا المذكر المدوانيات تهي لاستبته بمسيطر مثل وصف الذي عليه بشهده اديكا مثل اذا كوكس في ايمان كمت شقاعده ما احساس اديكا شقابه وينه ديوانه الدارسيد الى الله حسابتمه كرقبه الى كان ديده مصيدر فاعل مسقط لا مكبر له مكبر بالملك كو محيم او لمدي كو ماي لمدي كو ماي محيم يكون سلمدي واسم فاعل وكي يمسقر لا مكبر ملك إلى وغير سبحانه إلا من تولى سذلوه ومقدع وبمعنى اللقين إلا من تولى لكن من تولى تولى وماضي إلا من تولى لكن من تولى طاقبك تستي وإيمانك يضاعب لك تستي وكفر الدانوبي فيعذبه الله الله عذابه العذاب عذابك الأكبر وين انكبطنا قال تعالى إلى وحييري إن إلينا أنك إنتيكاء وإيامهم ضدنا مقشدوها أنك إنوص الله بنيان مركب بنتان وأن الهركين نحسابين ثم إنا علينا دوشهم وإلينا حسابهم ضدنا الحسابين فالحسابنا قال تعالى إلى وحييري بسم الله الله بغي انسانك باللاوه الله سو الرحمن المحبيص النحريست طعامك النحريستا هذه الله سو الرحيم النحريستا جارك مثل نحريستا هذه والفجر فجر كان كبارت الى الهيري والايال حبنن كبارت الى الهيري حبنذا سو عشر طرن واشف اعتراض لا ايان كور دارت ليل وليل حقيان كان كو دارت ايديا يسري مركو قوره او حان كان كيال هل في بالك ان تاسل صو شغي قصب دار مو كيسغي دار قاصو ليدي حجرن عقل قفو صاحبه وسغناوي الان ترى على نبيك سبحانه كيف فسيده فعله و ربك ربك بعاد رجعك ارمى ارمى اخر عادكم ad iram kaas sodaa tilqiineadi tiirka usaa xkaha. All tiixiramki lamnox laq aan la aboori misruha ayagoo kale til bileeti magaoy kagu aboori. Wesanud de desa mid kusey ragaa miadaan jabu gooyeen a saqra da xa sal laxa bilweeddi weed quraa ay وفرعون فرعون سد وكو سمي اي مياد عرب فرعون سد الربيقه كو سمي اي وا فرعون فرعون سد الربيقه كو سمي ميادان عرب فرعون كاسو ذل اوتاد مكاويده صاحب كاها الير في البلاد دي ما قالو كغودو كو حق جبين او فيها ما قالو كبحودا الفساد فساد. فَصَبَّ وَكَشْرُبَايَ عَلَيْهِم كُرْكُدَةَ حَبَّكَ الرَّبِغَا صَوْبَ عَذَابِ عَذَابَ الشَّيْطَانِ الْقِيسَ إِنَّ رَبَّكَ الرَّبِغَا لَبِالْمِرْغَادِ قِمِ الْقَلْبُ صَاحِبُهُ وَيْ وَالْفَجْرِ صُورَةُ الْفَجْرِ وَصُورَ مَكِيَّا وَالْفَجْرِ فَتْحَكَ كَانَ قُدْرَةَ إِلَهِ يَدِهِ فَتْحَكَ وَالصُّبْحِ كَطَلَ الشَّدَّ صَلَاةُ الصُّبْحِ مَرْكَةٌ بَالِيدَةٌ لِلْفَجْرِ علي بن عبد الله بن عباس وجاهد يقيرك لا اله غيره والفجر فجر كان كبارت الى الهيري والليل حابن ايام كبارت حابنها سو عشر طران حابنها طران طران كاسما وهي اوبديه مفاسيرتها سيدنا عبد الله بن عباس عبد الله بن زبير وجاهد يقيرك ان لو عشر بالهجه بشد الهجه طرانك هو هوقيها واكم وقال ترك حديث من حديث عبد الله بن عباس وما يقول صلى الله عليه وسلم ما من اي ما من ايام العمل الصالح احب الى الله من هذه الايام يعني عشر بالحجه مجرا ما له عمل صالح او لو دخل سمره الى اقتي صلوه جائع لديه فربما ما له او تورانك مال او بشي ديال اتشوريا وافضل الايام معلومه ود ايغا فضل البلاء سنه قطان مع رمضانك معلومه سيغا كفضل البلاء فحاولوا وحيدوا ولن شيئ في سبيل الله شيئ في سبيل الله او مال ما كاين لا سميه يوصر كفضل البلاء قال اول الجهاد في سبيل الله الا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء ماك حتى جاء في سبيل الله قام مال مكل لسميه فمن كان مالن عمل في سبيل كما فضل بضنا مر كل غيره هل جهاد قف الصبح قولها كنت جهاد اسك حبك وكن جهاد اصاقت قال اول الجهاد واضح قال لي نصاصا هذا ويب اللي الدناسق دميا ويب اللي خالهه سومالا وانا صر سومالام مالماس عامل السمي وكف البريد انت لكن لك مالماس كف الطلب مركب مالماها سر مبدين سلفه ما بين لدود يلوفصل والفجر فجر كان كو دارت الى هي ولا يالين ابو الناب ابو الناب وعشر تران واشفه تراب اسرائدن كو دارت الى والوتر تراب السد تراب او واشفه هو وقت لابق أفر ليح سيديد طبق وشفح حل صدح شم تطبق صغال قطيرا وطري إذا أدتك بالكستو جائره وعلى شفح ما وطري محلو لديك شفحك حل كان إلى هاي كل عرطية وطري إذا تطبق قولك رحافتك قولك عميمة يا وحي تهي شفحك ومخلوقك مخلوقك وشفح مخلوقك وشفح وعلى الله وعلى الله ارعي يطلق همير يمال بطي يبر چني يئسي قرح يضيح هنور يبادي مخلوق وعلى الله سيد رب العالم اوليه ومن كل شيء خلقنا زوجه شيء سلبنا عنك أبو مرك مخلوق وعلى الله رقية الضمر ساسوكو وعلى الله مرك تمام مخلوق يسوك وطرق روى الله لما بارك خالقية مخلوقية وعلى أقول باتنا مخلوقية وعلى شفقة وطرق الواحدة صحيحة النبي محمد أولي رسول الله عليه وسلم إن لله تسعة و تسعين أصمان إلهي و توليهي سقعشا يسقال مقع مئة أطنق إلا واحدة بقل أوليه مركب مطلقا يا من أخصاها دقل الجنة قفككك واباتك نظوكك سغا سبيه سغا القاص لفظه بارطا معناه فهمه كرة طقمصاصا ريتش الفال له معنونه ونسحب فيما وهو وثر ايبو وثر اه اله وينها وثر ويكريسم اه وثر الهنا وثر وجه وا شق ا تراب اسلعه ومخلوقي انقضارت والوتر تراب اسدر تراب اسمرنا وانقضارت واشق ا تراب اسلعه وحويا مخلوقي والوتر تراب اسمرنا وكوضارت و او حبن كي ايلا راديا سار اسرا ليله و قيمه سبحان الذي اسرى باذن الليل مركه مركه حبان كدhelmado guureyo ka sax ku dhaartay هل في ذلك قصمه؟ نعلم كسوية وحلو مبارس ميه وحلا كبارت وإيه مني وآيات ووين وحلا كبارت حرك يا موكي بابا يبرغي وبيبي يبضي خانك يا وحو المخلوق يمنو كبارت الله خالقي وكبارت وحلو كبارت وحبوه ويروه هل في ذلك kasla so sheego alla ku dhaartay qasab u dhaarb ku soo wayay dhaarta solidi hijrin aql qof saahiisa usmaanaba qofna aqlu yahay mid fahmayu alla ku barr inay weey hina madareemi alam fara miy aan arna nabiga subhanahu kayfa siday faala uu ku sameey rabuka rabbigadi aadi heer aad fir'aat rabbidaa sidoo ku sameeyay maara quraanka waax dibe kaybda la maqu bayani irama wa ma la yunsarif ah haylawana alam wa ma muanakh lawi labadas illa iram kasu dhatil imabi tirarka wa tiir waaway la doqda beer xog badan yahay sida halkaan bay leh ku sheegay bad aan waaway la doqda ma yaay tiirad beer ay iska wada jireen aqalada ay taayay ku ila baqay walaa mufasirin taqriibahdeen koola ugu gaaban 3500 duduun jeer 3500 duduun oo wariiba duduun kooda ma budun kaaga yar kama aa koola ugu dheerna 4500 duduun jeer marka walaa إلى أخرى سبحانه إذا كانت ذات العبادة تيريرك وصاحبك وطرد غير دوريه وأقل بلسطة تيرلوين بلسطة أها سيد بن كارير مرحافظ كنير وقصيبك ألا تيرم كي سيدا لم يخلق عن الأبور مثل ما أياك في البلاد المجالية في لي لأن هذا هو أهلاك أي أحايا تتعصى في لنبا وغريبة إن أي أحايا وراعو اوواي ازو باقر هو بونا وسنود نرسم الوخر عبد شنو كل سمي ميادا ارقمي سوبانا وسنود كيف شنو كل سمي ميادا ارك الذين سنودكي جابو غويي اي قطعوي جابو غويي الصخره طقح الصلحه طقح سيفتا بالوادي وادي الحاي كسماين وادي و rukas suud uu ku yeelan waad qurra alla ila magalada madina iyaxam u dhaxay madina markadan ka shaab lagaagu ku yeelan xil ciina waalara waad qurra walaal ma wiiga masuubuu sallallahu Ja me saame valimire guriodui. Valimire guriodui. Idin kooboja ja maharasikele kubelini. Idin kooboju saan. Antusiva, mis suluma asa. Siis sa nimetasid, kui sa oled okale, siis ja maharasikele kubelini. Nad on saanud, nad on waala nawad qurana wa laila hijkina wa lailaada wa sabuuter heer sabuutsu du kusuma yiyadana akra rabbiga alladina sabuuti jaabu gooyin asqra dagxa salaxaa ala lo jeeban jaabu saqra hooq wa ay ka gaareen buuraha oo salaxaa oo adag dagxaanta way tartacay saasi u siilay markaasi gurii kadigaanay ah dagxaanta salax buur oo ay dagaxaa ايي قال كدا كان اسكت دقيق اه اي هايستي وفرعون فرعون سد كل سمير ربقام يا رقم نقصوا بقى انهم كانوا تطبطوا وكلت بالله يكون قرقيه فرعون كاسوا بالاوتاق الضقيره وصاحبها اوتاق واشط الوته markasi ismiilaa tii kale isku soo lawana marka qaryahaas jeesaha looga go'o ka dhabahay ay la rawatan maxaa luqtanamid luqtanamid ma ku qof kasta ma qar la wareey ka dhigo oo dagax weeyin oo salaxta qaatu ku soo deejin marka asu Et kaaba inay isteeqto xokote knato soo ma murkiga soo do ku ya soo qashaqsi wa marka oote dal sheega wa oo murkiga marka fir'auna fir'aad sido rabbigaa ku soo meeyaan harak fir'aanka soo dilo ootegi maan marka خير ثغوت خير اع سطح على كاسيفن الذين مذكورين تخلصوا شيغى ضقوا قاق كل بلاد مراديكو قاق قروا والباب وقتودي بلدكودي ديغانكودي خاد غدبين دوقيان كو ام جاوستل في, في الظلم والاثوه اه الذين كو صدقوا قاقي حق غدباي الحد في الظلم والعتوى ظلمك يعني ما تحققه يحققه رده ايئات وكذبين الظلمك بطلق الى حنام الذين ينقوا صدقوا حد كذبين في البلاد المجالون كان ينقوا حد كذبين فاكثر البضياء في هم مجالون كان يحققه الفساد الفساد في الأرض هذا ما والمعاصي الكفر والمعاصي ما حركب على فساد نحنوني ويقولك مركب كفري يا معاصي ظلم الروح سميه وقبره بيه صدره ابارط كبدانيده اولاد كبدانيده يردوا كبدانيه فقرك كبدانيه دباته كبدانيس فصب وعكش اه فصب على كسل فرعون بضع الله كوكركي هيرث متبالك أكون مواقق وضنها وضعك أي شاذا لا أكون بعمل شاذا لا أكون بعمل إن ربك ربك لبالمرساد عن القلب كيف يقصك المرساد هو المكان الذي يقوم فيه الرسل وعلى هذا المرساد ومكانك وكصك ناده متك الدوري الشيء انه قفته وخاجره حدي ميل لااد يا على ماشي اسبوع قال لي كل بهم بوبر ان تكلو وهيه ضرب بوضه صمر ماشي ما ادي كده حبيب بوضه لوو فرisto واقصف حكه انه قفنا حدنا وحلوله جيدا قف والبعض وعو صميريو قبي ومطلع مرقئك ارتق كفك بوقف الرب مرقئك اه وارك وارمقلا ورك عبال مر في ديه في الاخر اه علو كعبال مر ساس ل ركيد و سوبيا وقتو هو ترى قلبي الدنيا قربتكو طورو قال تعالى الى هو ييري فعمل الانسان انسانك اذا مبتلاه ربه ربكيس مركو امتحان او فاكرمه او كرمه يو ورعنهه برو واكيهو ربي ربيغي اكرمه واكرمه واجعليه واما اذا غفله انسان كمرك ربيس امتحارا او فقدره ان كيري عليه كركي سرفت واستغيث فيقول الانسان كهوليا ربي ربيي اهانني واهانيت وانع كلا انسان كجوب ارك ساس ولا تطعوا دونا منبذ ريد على طعام المسكين مسكينك لقد انتسنا اسكمو بريدان وتاكلوا واط الطعام تراث حلقه اكلا ريطان ييطانكم لمن دعى حلال وحرام لا فير ودكن يبون وتعشن المال مالك حبا تعيل تعيلك سبحانه وتعالى هو إنسانك كبري كريا قابب إنسانك وحقق قيمه وحيدا إنسانك عن طوصلين وعن علم وإيمان كلاحين حدير إلهي حوالة صحيح وهو قوارك إن إلهي كعلي وإلا يمتسع قيمك لي إلا إلهي كرام وإلهي كرام أنه قف حبيئ قليس لا صار فكري ام معقول ام غلط ام ابسي يا اين المرسلين اقول الى الهي وان والاهي لله ساس ما ساس ما اراي وين سبحان الله مالك واسيا قف وجهي هي مثل نقد يا لبدوا اراي وين سبحان الله تعالى قف وجهي على مارك روسي مثل نقد هي واقعه خري بل إنه كشف، إنه كن قاقة، أو كن تلطة، أو رب يسيك وعاسي كأو إلى هاي فترة يكون صليلينا ما هم إن الله معه، كليم وانتحان، بل إنه صبر، إنه أرجعك حال في نفسه ما ركالباده هو وانتحان، أمد ممط على إنه جهني علاماته قال تعالى إله الحبيري فعمل إنسان إنسانك إذا مبتلاه ربه وانتحان فيه إذًا نظر إليه ربه فبين اسمك امتحانه وفعكره كرمه وعنه ومنه فيقول كل رب ربي قد اكرمني وكرمي او معناه وجعلني مثل اه إلهي ذكري وعن امتحاني اه وعن سيري وامتحان يروكشرو يرو إلهي كل عالم ضع علي سر ويكسر عاصم قوا وعو فقرره مصاكنته قرابته غيرت اركح لي دينك اللي يضعف فيه وانتحاره ارمها وعو يجعل لوجلك ما واما اذا ما تراه الى امركم امتحان او فقد در فقد در فقدره يقول إنسانكم أولئك ربي ربي قيل أهاناً وإهاناً أبداً معاً ما رأى حساس وإمتحان إذا وعليك الله حكيته أن ليس الأمر كذلك زعب صداف وعقيمين يأرنكم معاً إن وعلى الصلياناً معاً كراماً إن لودي ذانا معاً إهاناً آه معاً إلهي <سؤال> قف تشعلي قف بحيبه خاله واسيه من وجهه يمدوني عجيره فقير لبدوا كدير ماركل تقويمك صاص هو قله وعاق قيمه ومكر تقفك إلهي انت سقيمه كلي يا هي مع عاد يا إيمانك يقيل فسيدان اه إنه قف كانوا سقيمه لا يعرف في عيننا واسيدو غفغ باعاده الله يا إذا كنت تقول إنسانك تقويمك ومقيمين تبنوا عاصة أرمك سأسمعك فإذا كنت لا تقرمون مكرا ميدان على اليتيم أغام تسوى أمر إلي هين أمرا أغامت إنا كرامين نبقى أن الصباح صلى الله عليه وسلم الحديث عن بخاري وقال أنا وكافر اليتيمي كهاتين في الجنة نبقى صلى الله عليه وسلم فارتج من المسترعي وفارتج بحاء لبدا سلسكو جربتك مركاز يراني جاي يقفكه اكون كفاله قاده دو يراكون كاس انا كفاله قاده انثيتي درتي سي درييتكي واخدرشديس انا قاطي ما بقى قفله سنكاري بركوا لواء الفرا الفرا وحيرني حتى قف من الحاجات ده شرح بالله مش ربك ليها جركه وي, وي ka xaratu hadii saalo buuriyiiba guriyaha guriga ugu qeyrka badan inuu yahay guriga agoob ku joogo ixsaanka lagu sameeyo guriga ugu sharta balana waa guriga agoob ku joogo taas waa dembi way wey إذا أصبحت أن أصبحت أن أصبحت مصاكينة قوة ساعة ويقوة أن أصبحت أن أصبحت لأن أصبحت أن أصبحت أتكره أمره وإذا كان أصبحت أمره سترى الإمام القردبي وقضير أهل القيسة وحلولتها لا يأمرون أهليهم بإطعام مسكين يجيوه سهير قردبي لا يأمرون أهليهم بإطعام مسكين يجوع بل آل كرهو و مسور كاين ما يراه قف مسكين هذو يمدوا طوق سنه وحسيه ما هنا كتاصلوا هاي قصيده اني فهاي حق ها قفوا باصا وخو قمصاقين تاو ادوينهو يان ما دكاز مساقين تاين قعن تلوك الى آه. ما صل صلى الله عليه وسلم قالوا وهل ترزقون وتلصرونا إلا بدوا عفائكم ما حكى لد أخرين ما حكى لدى أن تكون قرارا ورزقك لدى أنك سيئة وحرم بأنك سيئة ورزقك لدى أنك سيئة ومستدخل قال تعالى إلى وحييني وتأكلون الوحد أريضا التراث اي الميراث هل كمال كي قف كو قنت اد خنيدان اكلن الفان جوري فان كاس لمن دبوب دو هل رجيذا علموا الشقوي اه وقال لا ممنت شيئا لمن اي جماعه جمعن محل رجيذا بضوب قورا من اي جيت حصل من حلال او حرام في رمضان ورشن كجيب مال كان رواد تحلقه تحلقه لأمان السقير هنقضين نالذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بدونهن نارا وسيصلون الصحيرا تحلقه قرية تحلقه ناري على شخص قرية يريد أن يكون لدينا تحلقه يريد أن تحلقه قرية يريد أن تحلقه يريد innallatheena yaakulun amwaalan ya tamaa wa alawajida inna qaadho wa ayaga seetiru ayaga hataa qafsiiru wa wax ku daa shiboo hantila agonta agonta sharci muhaadiib oo mal kan aadan lahayn in it's gotten to happen in say daree dad halka ilay ilay ama saqir haraha ay wek timir haraha illa iskalqo maanta bal fiiri sidaana dad muslimo ilay kitabki si haysta af to karee inta la soo qado diida ogothe dhal kala loo keeno ma wayar xalaba wuxuu runahay in aanu waada dadaal aanu dadaalnay boqolki wax aan raanayn ma tolka la waaqad kaliya han ka cun ana waala خليل او طابق كشقييه اوغي نبادون كاي دراس اودو غاديه بيديدو كوري اقامو شقيلي بيديدورو اصابو لاي سما عن تابسا كره امحله سمي dullanaas ar soo dayna laba sano oo dibki u maray wax laga siiro ilaa oo dagaal uu dibidi waxyi tosooma weeri marka uu doonayo ayaray hadii weeni doonaa diidi markaan keeno duuda soo go oo inta badan oo ayasho qolama haystaan duunin hoola haystay waxa fiican inta uu shaqeeyo saar xabaka ah ah saas oo ama waxa weyn laba kof xad iyo yare daran doon oo mas'uuliynta taka dhalka intaas available hadba wixii waqtiga lagu keenana la fiiriyo ee qof laba sano shaqeynayo bafals hal bil shaqiis wax lama siinay u jiraw mid dibna qabiiin ku hal shilin kuma la hal shilin kuma la wadd wadd dad dad aqlaan hiri iyo walbi oordiyada haqu kas wax u dilena asagay saaranta tolka waba haaran la saara mar banaa hadii uu khad ay tahay allah ku saaray maadu wala dalatin nidaas kan shirkumatiq u hifia hayta waxaa uu yahay awol qashdi wada barsho weel kare waa in marka meeshaas boo ga ka jiray gooyna ka ci haala dioo in ka ci qata dii qab yar ma han dadka dhintey qowlahooda inta balandad kuma wax tahlan waan meesha masiibad ka naa la wax lamat ahlu kaasu caamada diba inta suubir saylo bidin hantida halka isku cuna waa naare wa in talla dhalno nasiibkiisa duu jaamacad ka dhiganaayo iskuulka diga raaska laakiin hantii aan la dhalin biilna laga maqan karad biinka hal shay atay faad kha safi'a oo qala إلا سبحانه وتاكل رواض ان كان اثرى فذلك اكل ريبان ريبان كصلام من ددومه هو حلال وحرام ان لك صارف حفذي في ري امام البقو وحي هو ان ياكل نصيبه والنصيب غيره وحلوته قوقو نصيبك يصير نصيب في كرصك ترى طلع لحلي نصيبك يصير يا اسكيب دا ابو حبابا ومصيف كول غير قريب ما ضل هيه كوا دخلكه اسلامه ان الاغلن اسكخمه اروع تام امدد كان دخلكه اسلامه ان الاغلن اسكخمه وا ان فل دخل و نصيبكي صر قف محيطه دوض ود عنيد ايلا لا دخلين لا اسك قابا نصيبكي سي اكيد صر قنا ساسوي ولي وجالدي هرت ايغو marka meshas musibo weyn ay ka tirtay oo in la iska saxno wa taa kulurawal arqofka muslimka marku dinto hawlis way qalmo uufti si marka qofki xasulee yahay daad namasi haday gabar aad minay laabaa aruurulee اذا ما ما مليده انا ناارته كوغلي او دودوكاس اسين اذا بي حتا صغير الاصين وتحبونا وتاشينو ليه الا مال مالك خوتن جحا جحيل كوت كثير, كثير ما له حلاله وحرامه اه جائيل كولغو دبا حلال يا حرام قبه kathiran wa halajada ay halalahu wa haramu sasa lurche ta'ala ta'ala wa hil kal la kechu kal la kechu am sirasu mahbura wa sirasu mahbura warantidan qafikadinto la iska kal lo la dakhlay war وار قد يجد ان لقد دبا دعي لاجعليه حلال يا حرام ان لا سيري قرمها بونا امام البغوي وقردوي قالوا ما هكذا ينبغي ان يقرا الامر لو وصيتو لينا ما هكذا ينبغي ان يكون الأمر وار ارنتنا سذاس نقطه ما هبونا وردي على ديه وتعميم لها وهو إلهي كُرْدِنَيَا أددكف أي قوة الفورانة الدوية أي عروري أي عاقلة والدوية كاللّا كتوكه سأسمح ببانه إذا دوكت الارض بورك ملك بربوريو دكت بربوريو دكت بربوريو وجاء ربك حبكان او يميدو لفاصل القضاء سواء الضوء وكالساره والملك الملك المنتيس او يميدو صفا وجيء اولئك يوم عيد مارن كاف بجحنم النار تي جهنم يوم عيد مارن كاف يتذكر الانسان انسان سوء اساس عمله وان وان سيده لو انسان كو غسغنا ذكر ونسيت يقوله عليه انسانك يا ليتني شن ليتديت قدمتم معهم مرسواي اللي حياطين رشيغان اخر معهم ابوهم مرسواي فَيَوْمَ يُمَارُ الْكَافُ لَا يُعَذِّبُ مَعَ عَذَابِهِ عَذَابُهُ مِثْلُ عَذَابِهِ اللَّهُ عَذَابُهُ وَعَذَابُهُ يُؤْخَذُ أَحَدُ الْقُصَمَا وَلَا يُثِقُ مَحْرِيرُهُ وَالصَّاقُ مِثْلُ وَصَاقِهِ حِرْحِرٌ إِلَى هَيْئَةِ النَّارِ كَحِرْحِرٍ يُؤْكَلُ أَحَدُ أَخْلُقِ مَحْرِيرُهُ يَا أَيُّهَا يَا أَيُّهَا النَّفْسُ يُقَالُ Marka naftalaga tana, marka la sobhi, jo akiru, vihe lüri. Ja eja tuha naftalaga naftalaga tani. Naftalaga Nabisadda għal-mutma inna tuha sinloni. Irċi igu labo il-rabbiki, rabbika intika. Radiatanħala, għatajmitraalli, o sawa kalvutie ri kuraalli. Ka Mardiatanħala, għatajmitraalli, ligi eja inda rabbiki. Rabbiki ektise. Ek ek Fedhuri, gal fi Iradi, fi jublatil iladi adomaalayag arad tahal ciwladooda wad quri gal chaangatu chenereeyde kala sida suma boriske day antidan dudub galol la qaaymaha bone ka joob adiyada laga daba dhaxay aqira ardu murke mereke le burburiyo dekk Deken dekkam dekkam tadambtu kidmahan e wali a bunka wala gilgile barka la na namman buru wadruye bor ay noxara ya siga namman waha guri laga dul wa baba aya geeru wa baba aya bu siman o bananu noxo wala bur burina telleg abura guriye waha dhisan إذا دوكت الأرض يمكنك أن تكون بربريا تكون بربريا تكون بربريا وإلى الاستيعاب قمان والنصم بربريا هل تقول بك بادي ما وجاء ربك هبقانا أعيب هذا لفصل القضاء سيء أضمد أكرسار بين خلقه وإن حافق وجاء ربك هبقانا أعيب هذا يعني habibir kuira rasiu adawadiisu u kala xaqwiyo wasiibudu xariirna maray wasiibudu haafad murejeel saxaabadii ka ciilka dhamaan saasay maree dad waxaa jireen leh iyo sifada leh leh iyo irahde wa chaa amru rabbika wa ana sida dariiqada shaahirada ayaa maran ila ilmarkii لكن حافظ بن رجر فتح البارقه و حرائر انتس waxaa la tafuray khambal min ardadisa qabada awu kulbi sheegaan laga yireen namaan ardadii kale wax ay yiredeen mutawatir imam ahmad waha ka dhariiqo umarii dariiqii sahaba iyo tabi'ialka way oo ah sifada inay sideeda wasu sideeda loo dayo oo leh oo lehada waa iimaanka ka fiidada garab ma noo iimaanka و الملك ملك لما أنت اسم صفا صفا أي مصطفين حاله كوي صفا و صفا صفا أي صافين حاله كوي صفا و يأتي إليه ملك يوم إذن مالكة في جهنمه نارت في جهنمه نارت في جهنمه لكي نبيق صلى الله عليه وسلم حدثك إمام مسلم صحيحي سأكون ولي يلتبج يوم إذن لماذا نعرف جهنم الذي كان لها سبعون ألف الزمان تضباطاً كُن أهجاناً مع كل الزمان سبعون ألف الملك هُجانك ستضباطاً كُن أم ملكاً يجلون هواكيداً يوحيلياً أجب الله أفقناً مالك الله أفق صحيح بروبساناً وَجِئَ مَرْكَ لَلَيِّ مَادُو ورجئ امرك لليما يومئذ ما لين كسب جهنم يومئذ ما لين كاس, كاس يتذكر الانسان انسانك وحفصن عمله يتذكر ولا المفصرا عملك سوف يصحصن معناها الله بعض يطائين وهو السن ويرجئ يتذكر الانسان انسانك ومعنها ساعة ظاكرة ساعة أكيداً بيضاء وأن كيف الساعة أقصر نعطي الدكرة وان سبيل وقت قاس وقت وانا لبتش ساعة أقصر نعطي وانا لك أكبر بدأ لك أكبر من مركز وشاليا عن الكيسيو سواء السوتي وحيو قادئين بلايه هرمر سبيل إلى وعين يقول وحنيه إنسانكا يا ليت شاء الله يتجدد قدمت معنه المرسوائل لحياتي ما شيلان واقرت برتي معو خروج المرسوائل قف كان واقف كان حسابي لكن قف في الكلام واعطي لي نشر سبحانه وتعالى إني ولي اني ظننت اني مولا حسابي آه. انا وملاينين حساب لا كل وما وانا من عدم لكل مركه قف عن حساب مالا خوب digelar قالك اسكغه حد لاي فخيك بولوس سميرهي قوقا محق اقرا كيمان ما وصل دي مركو حد لا ما ييره قوق مبنايه من سبب بناء فخيك سميرهي ما ييره مبنايه من سبب بناء تفهم سيده كو دحاو قفكه فايوم اي من ماركاس لاي اذيبو قفنا عذابك الرب وعذاب يضق اهل النار ق مؤيسوكر اد ولا يثب المحر خير وصاق وانه خير يرد وخيره كالحجمه صفنا يا ايته النفس يقال للنفس المؤمنه والوليه عند الاحتضار مركبوك يمناك وعند البعث فكلاصط هنا يقال لها وهي الوليه يا ايته النفس يا نفس نفس الضال المطمئنه انك تحصل ارتجلي له الى ربك ربك انتك علاه راضيه حاله طيبه هاتي الثواقه اللي سيكو راني اه مرضيه حاله مدهالي اللي عند ربك ربك اكتس صدقيني قل في عبادي في جلة عبادي ادو بديده الصالحين طه بجديه خاصه وكواصححه وادخلي والله سبحانه وتعالى علم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد